فإذا جاء وعد الاخره يسوء وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه اول مره وليدخل المسجد كما دخلوه وليدبروا ما علوا تذبيرا عسى ربكم ان يرحمكم وان عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات ان لهم اجرا كبيرا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 وما كان عطاء ربك محظورا انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض ولا اكبر أكبر درجات وأكبر تفضيلا لا تجعل مع الله إلها اخر فتقعد مذموما مخزولا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 ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا وآذذ القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا إن المبذلين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا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 إنه كان بعباده خبيرا بصيرا ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قد لهم كان خطأا كبيرا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 أفعصفاكم ربكم بالبنين واتخذ من الملائكة إناثا إنكم لتقولون قولا عظيما ولقد صرفنا في هذا القرآن ليذكروا وما يزيدهم إلا نصورا قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لابتروا إِلَى ذي العرش سبيلا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 وَإِذَا قرأت الْقُرْآنَ جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بِالْآخِرَةِ حجابا مستورا وجعلنا على قلوبهم أَكِنَّةً أَن يفطهوه وفي آذانهم وقرا وَإِذَا ذكرت ربك في الْقُرْآنِ وحده ولوا على أدبارهم نفورا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 وَإِذْ قُلْنَا لَكَ إِنَّ رَبَّكَ حَاطِمُ الْبَشَرِ وَمَا جَعَلْنَاهُ إِلَّا فِتْنَةً لِّلنَّاسِ وَالشَّجَرَةَ الْمَلْعُونَةَ فِي الْقُرْآنِ وَنُقَوِّضُ فَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا طُغْيَانًا كَبِيرًا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ قَالَ أَأَسْجُدُ لِمَنْ خَلَقْتَ طِينًا قال رأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتركن ذريته إلا قليلا قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء مغفورا واستسجد من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا ربكم الذي يسجي لكم الفلك في البحر من فضله إنه كان بكم رحيما.